بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من تنزيل الكتاب من الله الحكيم الكتاب الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحس وأدل المدمنا. ما خلقنا والذين كفروا. قل أرأيتم ما ترون من دون الله أهون ماذا خلق من الأرض؟ قل أرأيتم ما من دون الله ماذا خلق من الأرض؟ أمله شق في السماوات. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن كَمْ كَانُوا يَعْدَادُونَ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَكَانُوا كَافِرِينَ وَإِذَا عَلَيْهِمْ قَالَ الَّذِينَ كفروا للحسن لما جاءهم هذا وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا لَا يَسْجُدُ إِلَّا كَفَارَةَ الْكُفْرِ ۗ أَمْ هَٰذَا يَسْخَرُونَ مِنَ الْآيَاتِ ۗ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ يَقُولُونَ تَكْذِيبًا قُلْ إِنِ فَلَا تَمْنُنُوا عَلَيَّ بِمَا لَيْسَ بِمَا ترجل الثوية هو تذلكون لله إلى الله شيئا هم أعلم بها تجيبونكم كفى بني شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور وحيد كفى بني شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور وحين. قل ما كنت من الرسل وما من الرسل وما أدري ما يصعر ولا بكم شاهد, شاهد كل رأي منك من عين الله وشهد شاهد وشهد من بني إسرائيل على مكفيه فأمن واستكبرت وشهد إن الله لا يهتل فما الظالمين إن الله لا يهتل فما ضارٍ. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه. وقال الذين كفروا لا به فسيقولون آلا إسم قديم ولا يهتدون به فسيقولون آلا إسم قديم ومن قبله كتاب صدقوا لدان الرب ياللي يندى والذين ظلموا وبشرى للمسلمين. فاركفهم صدقوا لدان الرب ياللي إن الذين فارو ربنا الله وهم ما استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حملت قوم أَنَدَكَ الْتَّالِدَ لَنَقَدَّسَهُ وَلَنَقَدَّسَهُ أَبْقَىٰ إِلَّا تَرَتَّنُ مُفَرَّقٍ أَوْزِرْنِي الْأَجْقُرَ نَعْمَدَكَ قَالَ رَبِّ أَوْزِرْنِي أن الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَأَنْ أَعْمَلَ ان املطالحا تظهو اصبح لي في ذر يتي وان املطالحا تظهو اصبح لي في ذر يتي اني تربط اليك مني من المسلمين اني اطلب اليك وإني من إننا تفضل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أحقاد الجنة. وَعَدَ الصِّرَطِ وَتَفْكِيرِ الَّذِي كَانَ نُورًا وَالَّذِي قَال لِوَالِدَيْهِ بُكِلَ لَهُمَا أَتَعِدَانِ أَنْ أُغْوِ وَطَرِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْقُرْآنِ وَهُمَا يَسْتَرِي دَنِ الْلَّهِ وَهُمَا يَسْتَرِي دَنِ الْلَّهِ وَإِلَكَ آمِنٌ إِنَّ رَعْدَ اللَّهِ حق فَيَقُولُ ماذا حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاترين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم من ولكل درجات مما عملوا وليوتيهم أعمالهم وهم لا يؤلمون ولكل الذين كفوا على النار في حياتكم سنيا وتمتعون بها ويوم يغضب الذين كفروا على النار أذهلتم في حياتكم الدنيا وتمتعون بها. بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فاليوم تجون عليها الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واضطر أفاعات إن إذ أنزر قومه بالأحراف وطرقلت من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوه إلا الله قد <تصفيق> تبعك عنك أن زرقونه بالأحفاق وقرقلت قاب عليكم مَنْ دَبَّءُوا النَّظِيرِ إِنِّي اجئتنا عليكم عن دَبَّءُوا النَّظِيرِ قَالُوا أَجِدْنَا لِتَأْكُلَ عَنْ ما أبطلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون. ألا إلَّا مَن يُهْنِدُ الْمُرْبَطِينَ ما أبطلت به ولكنني أراكم قوما تجهلن. فلما وأهو عارض مستقبل يأتيهم قالوا هذا عذابكم أمطرنا ترى رعدا مستخفل أثيره قالوا هذا عذابكم أمطرنا طلبوا ما استعجلتم به ريحهم فيها عذاب أليم طلبوا ما استعجلتم به ريحهم فيها تدمر كل شيء بأمر وَّه فأصبحوا لا نور إلا مَسكِهُم تدَّ كل جيمين بأَم وَط فَ رق المجرمين كذلك ورأى طالما كأنهم في فيه ورأى طالما كأنهم في فيه وقالنا بآيات الله. وحق لهم ما كان به يستهجن وحق لهم ما كان به يستهجن ولقد اهلكنا ما حولكم من الكوا وصطفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من الكوا وَمَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنكُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَبْتَغُونَ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ طبانا وما كانوا وَإِذْ جِئْتُهُ وَمَا كَانَ يَسْتَمِعُ وَإِذْ طَلَقْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ طَلَبْنَا إِلَيْكَ رَبُّنَا مِنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ انما ضلوا ولا الى قومهم منذرين فلما يقضيوا ولا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا ان سمعنا كتابا انزل من ذات موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحك وإلى قريف مشتفين مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحك وإلى قريف مشتفين يا قوم لا أجلبوا داعي الله وآمنوا به يغسر لكم ناظرين اليم يا قوم ان كنوا علما ومن لا يجرد داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له la, la, قادر على إِنَّ رَبَّكَ أَعْلَمُ بِمَا تَحْكُمُونَ أَوَلَمْ يُحْكِمْ أَنَّمَا مُحَلِّفَ الْبَسَمَةِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَرْ الْفَلْسِ إِنَّ رَبَّكَ أَعْلَمُ بِمَا تَحْكُمُونَ أَوَلَمْ يُحْكِمْ أَنَّمَا مُحَلِّفَ الْبَسَمَةِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَرْ الْفَلْسِ إِنَّ أصبح كما ظهروا لهم له ولا له. كأنهم يوم يرون ما يعون لم يلبسوا إلا سعدا من نهار. كأنهم يوم لم يلبسوا إلا سعدا فهل يهلكم إلا القوم الفاتحون